بصير والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير له الملك السماوات والارض وان الى الله ترجعون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 لَهُ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَآمَنَكُمْ لَا تُحِنُّوا لِلَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُمْ يخرجكم من الظلمات الى النور وان ان الله هديكم لرؤى الرحيم وما لكم ان تنفقوا في سبيل الله وما لكم ان تنفقوا في سبيل الله لَيْسَ سَوَاءً مِّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ فَأَطْعَمُوا وَآوَوْا ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدْنَا الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَكُلُّ مَا عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَّن ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له ولو